بحروفك يا حسين تروي قلوبنا حاقوي السيك ينبوع الاحسان اسمع <تصفيق> من يوم عرفتك كيحسان بعيني حسيتك ساكن وجداني وبحروفك يا حسين تروق قلبي الن اسمع اسمع بلا فوضى ما اريد فضل رحم الله والديك اسمع الانصات دورتك وين انتو قلبي خذ بيدي ودربك دلا اتبعه الخطوه على الخطوه لن انابعا لم رباني الكان سين نورك يخشاني توجه وتملك روحي وحساسي ولطفك صارت تراني بحروفك يا تروي قلوب الناس حاك ويسين ينبوع الاحساء ينبو وحروفك يا حسين تروي قلوبنا على عيني ليله جمعنا خاتمه الاحساء اشانك لوادي كان ديارك اسم العباد حروفك يا حسين اه حروفك يا حسين دورتك وين دورتكوان انت وقلبي خذ بيدي ودربني داني واتبعت الخطوه على الخطوه لن انا بعالم نوراني جدت افاق أفا يا حسين نورك يغشاني وتملئت روحي واحساسي والطافك صارت ترعاني وعقدت النيه بكل عمري منك استلهم ايماني وقرنت بحبك اعمالي منك وشيت باسمك اركاني واصبحت بذكرك اتهجد وانت المحراب الرباني تتوضع دمعاتك عيني تتوضع دمعاتك عيني في هذه الليله السلام على الحسين وعلى الطائفين حول قبر الحسين يا ليتنا معكم في هذه الليله ليله الجمعه نقف امام الضريح نقول السلام على الحسين السلام على الحسين تتوضب دمعاتك عاني وتسجد بعتابك اجفاني حسين انت الحب الاول لا تتصور بعدك ثاني من يوم الذر اقرا وياي لا انساك ولا تنساني الله وسام بحروفك يا حسين تروي قلوبنا هاك ويسين ينبوع للشاعر استاذنا حبيبنا اسامه العامر انبو الاحسان عطشانه لراجل كان تحمل <تصفيق> كم مضمون يا حسين تحمل كم مضمون حاء كويسين حاء قوي النون يا حسين بمعنى تحمل كم مضمون حاء كويسين حاء قوي النون يا ويحساف تغمر هذا الكون مو عجب العباس بكصبح مفتون حني يا ويحساف وهذا الكون مو عجبه العباد مو عجبه العباد اسمع اسمع خليك معي الله لو ناخذ حرفين منك همنا جنون لو كل شيء يصير بالله احكيلي شو لا يا احلى الاسماء بك اعظم حرفه سرحا اقول يا حيمامه تكدين يا احلى الاسماء بك اعظم حرفه سرحا اقول يا حيمامه تكدين يوم الطف باخر الانفاس حروفا يحس تروي جلوب واعي ما شاء الله اسمع اسمع شو يقول ساوني باقي عيني اعيد اعيد زينب مناه تحمل كم مضمون حق اكوين يسين حق اكوين النون نيه واحساس تغمر هذا الكون مو اجبه مو اجبل عباس اسمع اسمع الله لو ناخذ حرفين منك همنا جنون لكن لك شيء يصير بالله احكي لي شلون لو ناخذ حرفين منك همنا جنون لكن لك شيء يصير بل احكيلي يا احلى الاسماء بك اعظم حرف سرها اكو الياء حيمامه تديك يوم الطف باخر انفا تسكيت مو بالعباطا حروفك بحروفك, بحروفك, بحروفك يا حسين تروي قلوب الناس حاءك ويا سين ينبوع الاحساس بحروفك يا تروي قلوب الناس حاءك ويا سين ينبوع الاحساس عطشانك لوراد الكاس تسقيهك خوف العباء يا سيدنا اسمع يا منك متعجبين يا حسين منك متعجبين امواتك احياء وحياك ميتين يا حسين منك متعجبين امواتك احياء وحياك ميتين حيك بك سالب كل حي والميت بهواك الميت روحي حياتك يا حسين, يا حسين, يا حسين والميت والميت يتملك روحي وروح الجسم وروح لمحبتك يا حسين وبشر روح العباس وقسمك نصا برع عاشق صار عباس الوفا ودروس الايثار سجلها على الماي اكبر عاشق صار عباس الوفا ودروس الايثار سجلها على الماي كل يشرب يلقى القرطاس عروفك يا البحر ما الله ما شاء الله, يح... ما شاء الله. يح... سيد عباس ساوني يح... في القصيده يح... الاولى يح... على عين خادم الساده خادم يح... ابن الزهراء يح... عطشان الكلورادي تسقيه تشوف سقي هچ فوق العب يا حروفك يا حسين يا حروفك يا حسين يا حسين الهلياء منك متعجبين امواتك احياء وحياك ميتي يا حسين منك متعجبين امواتك احياء وحياك ميتي من لميك موت يا حسين بكل والميت بهواك بتملك روحي حيّك بيك يموت يا حسين بك الحين والميت بهواك بتملك روحي روح الجسم وروحي من حبك يا حسين بشروح العباس والجسمك نصا اكبر عاشق صار عباس الوفا ودروس الايثار سجلها على الماي اكبر شيء من الحسين إيه إيه الله الله وفك تروي تروي قلوبنا إن. حبيبي انت التفت،, التفت التفت التفت التفت اسمع يا حسين الاقلام حارت شو تسميك صدور الايام ما قدرت تحويك يا حسين الاقلام حارت شو تسميك صدور الايام ما قدرت تحويك يا لون. اسمح حبي لا تصدق بس <تصفيق> <تصفيق> تخلي الدنيا عيون مجبورة وتبكي وتخلي اشفاه بالبسمه تناجي الرحمن من صاغ احلى حروف يا حسين الاحسان بسمك ظل سبحان الرحمن من صاغ احلى حروف يا حسين الاحسان بسمك ظل اجتمع عطرك ورد اليال تروي قلوب الناس حك عاشقين الحسين قادم كان للشاعر حبيبي استاذي اسامه العامر كل مغرم يحسن باسمك فكريحيب ويضل يا مولاي كايه بالتفكير كل مغرم يحسن باسمك فكريحيب ويضل يا مولاي كايه بالتفكير ابداع وحروف القران حروف القران تحتاج تفسير ايه تحبوا بيه بي. ابداع التصوير. التصوير وحروف القران, وحروف القرآن. تحتاج تفسير بعد يحفر بالقاع ويدور على البير كل يتعب يلقاك مطرك غيم او دمزونك ترويه مع يظمى وينظا خاشه عليه ليه يماك يحنلها دمزونك ترويه مع يظمى وينظا خاشه وترضع ليه يماك يحنلها دوم يضل مرفوع الراس يا حسين تروي قلوب الناس يسين ينبو على يحسين تروي قلوب الناس يسين ينبو على الاحسان <تصفيق> غيت ويا و كل عاشق محتار من درك تنطيه يا بحر الاسرار يا غيت ويا و كل عاشق محتار من درك تنطيه يا بحر الاسرار كل من يسبح فيك ويجرف التيار بحضنك تتلقى يا كهف الاحرار كل من يسبق لجربتايا جنك تتلقى يا كف الاحراء ما يشعر بالخوف وتمثل الاخطار كفوف العباس ما تعوف اش ما يشعر بالخوف وتمثل الاخطار كفوف العباس ما تعوف اش يا حسين ما يغرق ويموت بحر وبك اسمان ما, ما, ما تخشى من الحوت يونس بحرك ما ينجاس يا حسين بحروفك